هلا بالليلة اشتقنا هلا يا عيدنا الغالي جمعت أصحابنا معنا معاك الوقت ينالي معاك الوقت ينالي هلا بالليلة اشتقنا هلا يا عيدنا الغالي جمعة أصحابنا معنا معاك الوقت يهنالي معاك الوقت يهنالي نشوف اللي يقدرنا وقدره عندنا عالي نشوف اللي يقدرنا وقدره عندنا علي مدام العيد يجمعنا هلا به اول وثاني مدام العيد يجمعنا هلا به اول وثاني خاطر انساني هلا بالعيد يسعدنا ويسعد خاطر سالي رسم بالود فرحتنا وزانت كل لحواني رسم بالود فرحتنا وزانت كل لحواني رجا وثق محبتنا بنا من حلو ولا مالي كذا نجد تحيتنا الا يا عيدنا الغالي الا يا عيدنا الغالي رجعوا الثقم محبتنا بنا من لا ما لي كذا جدد تحيتنا الا يا عيدنا الغالي الا يا عيدنا